جملة العقائد على طريق السلف الأماجد نظم الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله بالبدء باسم الله في التقديم والوصف بالرحمن والرحيم قال محمد بسالم شفع نجلو محمد بعال قد تبع الهاشمي المنتمي بالأس إلى المبارك الذي للخمس بأسهم إلى يعقوب منها ينتمي بالله ربي أعتزي وأحسي أحمده جل كما ابتداني بنيع مالي بها يداني ثم أصلي وأسلم على محمد واله ومن تلا وبعد فالعبد الفقير نظما نظما بفقه مالك يجل الظما رما به كان ماء المحتضر مما قليل قد وعى في المختصر ويدعى بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليل وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى والوضع والحفظ والتوفيق في القصود وقبل أن أشرع في المقصود أذكر جملة من العقائد على طريق السالة في ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفيرقي مما إليه الأشعري قد رجع متابعا أحمد نعم المتبع لا ما يقول من لذا أوذنت ما زعما ولم يسر على ما راته سما الله حق الاول كان ولم يكن سواه ثم من بعد الآذن ام شاء خلقه اختيارا ربي لحكم من كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج ونهوب ونصب قل صادق الله فما في الله شك ماليك كل مالك وما ملك خاليك كل فاعل وما فعل مسب سبب الأسباب واضع العلل وهو تعالى آحد فرد صمد الحاذ من قال بخلقه ليست له صاحبة ولا ولد أو والد ليس له كفء أحد وليس مثله على شيء ولا يلزم ذا نفيا صفاته الأولى فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي وصف يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه النزل من غير ما تكيف نو تمثيل له ولا تحريف نو تأويل يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآيات أمام النسب ذاتا له فقد عملتي له ملاته شدعاته سبيله والأصل أن تضاف للاله لا للضمير أو للقض الله كمثل ما قال قبيب إذ صلب وقالنا نابغاة دبيان الذنب لأنها تأذيت ذي الملتازة فيه الإضافة لغير العالم من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزام ذو في ذا الصدد ذو ذات أنفاه ذوات الجمع وجاريان الأصل يجري الفرع نعم أتت مضافة لله في كاذبات القادة الأولى وهي وهو شذوذ ونظيره بكات مما شأنه الشذوذ وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقل كيف استوى كيف يجي له كيف هو لا فرق بين ما سمي يعد وصفا لنا كعلم او جزءا كيد الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم ما يسع بفضله الخلق يداه بالعطى مبسوطتان كيف شاء باسطا كلتاهما في يمنها يذينوا فهو بذا من خلقه يذينوا يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر يسمع يبصر يحب يعلم يعجب يضحاك يرضى يستجيب يغضب يبغيض يطمس الوجوه يضبع يقبيض يبسط ويعطي يمنع يخفيض يرفع يعز ويذل يكراه ينقض ويهجي ويضل يقبيل يعرض يتوب يرحم يأخذ من الصادقات يطعم وليس يطعم ولي ماله لحوم أو دماء ما يهدى له لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدريك ذاك منها يغار أن يزني عبد الأوأمة له ويستحي على ما أكرمه وليس يستحي من الحق ولا من ضربه ما كالبعوض ما فلا وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنه ولقلوف فمي بالصوم الذكي أطياب عنده من المسك الذكي يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بارغ تعالى أمره فما يشأ فينا يكون لو لم ولا يكون ما نشأ ما لم يشأ ولا يضل جل أو ينسى ولا تأخذه سنت نوم لا يظلم العباد ذرة ولا يحصون ما له عليهم من إلاب يفتى ويشهد ويقضي يحكم بالحق. يستفهيم وهو أَعْلَمُ وما له ضعين أو ظهير وما له ند ولا نظير ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أَوْ يُعْجِزُهُ يعجيزه من فيهما لم يعي بالخلق ابتداء من عدم كذاك لا يعيى بإحياء الرمب يحديث ما يشاء من خلق ومن ذكر فما أحدى من ذكر يقم أليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل ألا له الخلق ولمر العطف دل أليس خلقا ما من الأمر نزل هل علم القرآن والإنسان خلقه علامه البيان ينساق ينسي ما يشاء يبدل والله أعلم بما ينزل ويتكدم متى شاء بما شاء كما شاء لون الكرمى مداده البحر بسبعة أمد وشاجر الأرض قلام ما نفد ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء أحاط بالناس وأينما يوى المستقبل فثم وجه الله جل قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى وليس كاستوائنا نحن على القلك ولا العام بل العرش حمل وحامليه وإلى دنيا السماء ينزيل كل ليلة لا مثل ما ينزيل مخلوق بإخلاحين من هو شغل حيز فميز وهو العلي لا تحد ظل المعطلات والمشبهة قد اصطفى من مالك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر والكتب التي على رسل البشر أنزال من كلامه جدا فذر قولاهم القرآن قد على الكلام أو على الذي كلام دل بل بالحروف والمعاني ورد والله بالصوت يكلم غدا ولا تقل الصوت عن تموج هواء او تخال فيه يجي أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن مثلا بقارئ بصوته أو حرسه كل وما لاقى به من وصفه فنحن حين ننشد الآناق فنبكي وقد أودى بمنشيها العفا لسنا بمجتري هواء نففه أو محدثين عين ما قد أحدث بالضغط من كيفية إذ صرفه ما بين حلق والهات واشفه لا تضربوا لله لمثالا ولا تصغوا لمن عطال أو من مثلا كلام موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شذ فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل افهم مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في جعل أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات فأثبتوا من وصفه ما السالف أثبات وانفوا ما نفى ثم قفوا وجتالب الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف جل بالعبادة لا تشركوا في نوعها عبادة فلا تسموا ولدا عبدا علي أو تنذروا لصالح أو لي ولي ولا تمسوا قبرن أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا لا تعبدوه بي سوى ما قد شرع قد لا تقربوا بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق ولي فَلَنَبْلُوْهُ ذَلِكَ الْمَالِكِ الْمُلْكِ عَلَىٰ وَبِضْرَبُوْ بِيَتِ فَهُوَ الَّذِي تعلو له الوجوه لا لَا تَجْعَلُ إِذَا دَعَوْتُمُ سَطَّاً وَبَيْنَهُ فَهُوَ أَقْطَعَ ذَاهِكَ وَالْإِيمَانُ كُلٌّ قَرْشٌ مِلْعَقَدٍ بِقَلْبِ مَا وعمل بنيه في سنه وبالعمل زياده ونقصا المثل احتمل والوحي حق ليس قولا يختلق والكتب حق والملائكه حق والرسل حق والنبي العربي ختيمهم اعلاهم في الرتب وكلهم اوتي اذ جب البشر ما مثله عليه امن البشر وانما كان الذي الاواه اوتيه وحيا اليه الله اوحاه فهو اكثر الجمال متابعا يوما تقوم الساعه كما رجاء كذا من الذي استفي به الشفاعه لأهل الموقف فامنوا به وما اتى به فقفوا وان لم يات في كتابه فانه اوتي مثله معه من حكمه وسنه متابعه واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه من حشر وعرض عمل حق كذا الوزن وما به التحق والنار حق وكذا الجنهات حق حق عذاب القدر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط والكتب للأشياء في في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المطلق وكل ذا في الذكر جاء في الخبر والآن أبتدي نظم المختصر.